إن الابرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون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 لشيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير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 في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فَْ يَظُر الإِنسانَانُ مَِّ خُلقَ خُلِقَ مَِّ إِافِقَ يَخْرج مِ بينَ الصُلْبِ وَاتَّراائب إنهُ على رجعهِ لَ قادِر يَوْومَتُ بَلَ السَّرائِرُ فَمَا لَهُ مِن قووةِ وَلا ناص. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهر الكافرين أمهلهم رويدا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 في جَنَّةٍ عالية لا تسمع فيها لاغيا فيها عينٌ جارية فيها سررٌ مرفوعة وأكوابٌ موضوعة ونمارق مصطفة وزرابي مبعوثة أفلا ينظرون إلى ال